الوجه ا ل أ و ل ي ب د أ حالا وهذا هو الشريط الخمسون من فتاوى ا ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة للبحوث العلميه ة والإفتاء و م ع نعيد قراءة مصر السؤال قبل أن نشرع في قراءة قبل مصر السؤال ا ل ج و ا ب ع ل ي ه س ؤ ا ل ما مدى صحة حديث؟ من حديث صحة عشق ف ع ف و ك ت م م ا تشهيد بالعشق وهل به يقفض زوجة أو الحلال الإنسان خلاف ذلك يقفض اثنان إ ن تقويم ام القرى كتب هذا الحديث في التقويم ف ه ن هو مستند على ص ح ة هذا الحديث أ و يريد ت ع ب ئ ة ا ل أ و ر ا ق فقط ثلاثة إن هذا الحديث يضل به بعض الناس حيث يضل الناس لغة العشق فيقع في الحرام فما رأيك؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله هذا فما جواب إن به وحده وصحبه يستبيح فيقع في رأيك؟ بعض وبعض هذا الحديث روي من ع د ة طرق ب أ ل ف ا ظ م خ ت ل ف ة لكن لا يصح شيء منها فروي من طريق سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن أ ب ي يحيى ا ل ق ت ا ت عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن طريق سويد عن علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن عن عائشة النبي ومن بن بن الله هشام صلى وسلم أبيه طريق سويد مسهر عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ق د سويد أنكر رواية على ه ا الحديث جماعة الحديث والبيهقي ا ا ل أحمد ح عدي من آئمة、الحديث. منهم أبو أحمد بن أبو و م وابن ا ط ه ويحيى ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات وقال سويد متروك وقال وقال بثقة قد الإمام الحديث النسائي البخاري كان فا ليس إنه أحمد سعيد في عمي بن تلقن ما ليس من حديثه وقال ابن حبان ي أ ت ي بالمعضلات عن الثقات يجب اجتناب م ع روى وقال ابو حاتم الرازي صدوق كثير التدليس واعتذر وتوبع ولاجل رواية وقد روى اخراجه حديثه في صحيحه بانه لم يأخذ عنه الا ما كان عاليا هذا اعرض عن رواية هذا عن عنه عليه يأخذ هذا مسلم لم الحاكم على الحديث الحديث ابن حديثه صحيحه صحيحه في في من طريق محمد بن داود بن علي الطاهري عن أ ب ي ه عن سويد وتعجب منه و أ خ ر ج ه ابن الجوزي من طريق محمد بن المرزبان عن أ ب ي بكر ا ل أ ز ر ق عن سويد وما سويد وقد روا سويد وناس آخر فرواه ابن الجوزي تقدم من من من من الطعن كاف هذا الحديث هذا الحديث ابن العلل ابن ابن طريقه طريق طريق رد عن نجيح عيسى في في في غير أبي آخر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 وقال مصعب الزبيري كان يفتي وكان ضعيفا في الحديث قال ابن حجر في التلخيص الحبير وقد ه ه ذ ا ل ط ر ي غلط الرواة فيها ف بعض أ خ ل اقوع ا إسناد في و د ق بعضهم هذا الخبر حتى يقال إ ن أ ب ا الوليد الباجي نظم في ذلك إذا مات المحب جوا وعشقا شهادة يعصاح فتلك حقا رواه لنا ثقات عن ثقات إ ل ى الحبر ب ن عباس ترقى ولكن ما تقدم من الجرح المبين في سويد بقبوله التلقين بعد أ ن عني وبتدليسه وقد عنعن في روايته عمن فوقه و ر و ا ي ة المناكير كافه في الحكم بعدم ص ح ة هذا الحديث على كل الطرق التي تدور عليه كما تقدم أ ن ه غير صحيح من طريق يعقوب بن عيسى وطريق الزبير بن بكار لضعف يعقوب وعبد الملك ا بن الماجشون يضاف الى هذا ما ذكره ابن قيم ا ل ج و ز ي ة وابن معين والحاكم وغيرهم من ن ك ا ر ة متنه حتى قال ابو عبد الله ا بن القيم ان ن ك ا ر ة متنه كافيه ة في ر د جواب على النقطة الثانية مما على تقدم في الجواب ا ل عن ف ق رده الاولى من السؤال يتبين ان الحديث لضعف من يتبين س غير صحيح ي و ن متنه من ك كتابة ا وأما ر ة ت و ي ل ى تقويم أم ا ل ق ر ل ه ذ ا الحديث في أوراق ا ل في ي و ق ت م ف ر ب م اذا كان لعدم معرفته لضعف معرفته ه الحديث ولعلهم إذا ولعلهم تبين لهم ضعفه أ و وضعه وكذبه تركوه ح م ا ي ة ل أ ن ف س ه م من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ويعصمهم ما يفطمهم عن الشر ويعصمهم منه بالناس فإن الناس عن التغريد الشر حاجة الشر لا إلى ما لذريعة إلى إلى يغريهم في به ويوقعهم فيه جواب ا ل ن ق ط ة الثالثه ة ما ذ ك السائل من أن نشر هذا الحديث يفتح على الناس باب الفتنة ويغريهم بالشر ا على من ويغريهم أن نشر يفتح ت و كلام ا ا ب م ن ك ر ت ك ل ا صحيح يؤيده الواقع فيجب ا ل قدر ض ا ء على ذلك ق المستطاع من فبقلبه وذلك أضعف وذلك الإيمان رواه أحمد م سؤال ل م وأصحاب هناك تقويم توزعه وكاله سايكو للساعات الحصين وشركاء يوزع مجانا دعايه لتجارتهم في هذا النوع من التجاره والحاصل انه في تاريخ سنة ثلاث وهذا ع ر ب م ئ ة والف ج ر الورقة التاريخ ي في التي بالتقويم والتي ة نفس ا تحمل ل م ك و ر في ل ل خ ف م ن ه الحديث مكتوب حديث مكتوب ب حديث فيه ا خ ط العريض ما يلي من أقوال الرسول الكريم عاشق مات وهذا ا يلي ل فعف من من وكتن شهيد في ظاهره انه غير صحيح والله أ ع ل م قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم وقد كتبت هذا الخطاب إلى سماحتكم براءة للذمة لما أعلم من ما والصحف ر د في و رسوله ع على ي الشديد في د الكذب ل على الله عليه وسلم فمثل هذه التقاويم ل ى ا هذه ص والنشرات والكتيبات يجب على و ز ا ر ة ا ل إ ع ل ا م الانتباه فيما يكتبونه من ا ل آ ي ا ت و ا ل أ ح ا د ي ث و ا ل ت أ ك ي د على ص ح ة ذلك إ ن كان صحيحا وفق ويرضى ونرجو ترونه وترون جواب فيه الله الجميع لما يحب ونرجو من سماحتكم الأمر على من الأمر بما ترونه صالحا وترون فيه خيرا على يهمه من من يحب الحديث م لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله ل وحده وصحبه وبعد. هذا وبعد ح د ا رواه الخطيب في ت ر ج م ة ع ط ي ة بن الفضل لكن بلفظ من عشق فعف ثم مات مات شهيدا سنده أحمد بن محمد بن ل الضعفاء وقال لينه الدار قطني. وفيه أيضا بن سعيد الدقاق وهو منكر الحديث ذ ه وفيه وهو ب بن ي في قطني أيضا سيد سعيد منكر ورواه إ ن كان قد أ خ ج له مسلم في المتابعات فقد قال فيه الإمام أحمد متروك فيه أحمد م في فقد ت ر ك وفيه ي أ ض أبو يحيى القتات ض ع ف غير و الخطيب ح د و ق ا فيه فحش غير في الرواية غلطه وهمه ورواه ابن حبان العدول ا حتى سلك مسلك ل وكثر أ ي ض ا في ت ر ج م ة عثمان المروزي بلفظ من عشق فكتم وعفا ومات ش ه ي د ة وفي سند ه سويد بن سعيد وقال د ق ابن م ع ي ن لو كان لي ف ر س و ر م ح لغزوته وقال ابن الجوزي دار ا لو ح د ي عليه ث ه ف كان الطريق أمثلها لي م ف ر ل ه كل م نورم ه م ا ض و نقول لو ع معين ابن كان قال لي ف س و ر ح لغزوته وقال ابن الجوزي دار الحديث عليه فهو لا يصح من أ ج ل ه ورواه الحاكم من طرق كلها هذا الطريق أ م ث ل ه ا وقال ابن القيم هذا الحديث والذي قبله كل منهما موضوع وبالله التوفيق وصلى وآله وصحبه وسلم نبينا الله سؤال أراضيا الله ذخرا للإسلام على لفضيلتكم أتقدم حفظكم منكم محمد أ ن تجيبوا على هذا السؤال قال صلى الله عليه وسلم أ م ر ن ا أ ن نتركهم وما يدينون السؤال هل هذا الحديث وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن واردا وهل واردا أو كان متلوبا فأرجو إضاحة ذلك. الحمد لله وحده إذا إضاحة كان الآن نسخ كان كان ذلك فما الحديث هذا الحمد درجة غيره يعمل أم هي صحته به لله و ص ل ا ة وسلام ا ل على ر س و ل ه و آ ل ي ه وصحبه و ب ع د لان ع ل م ح د ي ث ان ع ا ل نبي صلى الله عليه وسلم بلفظ أ م ي ر ن ا أ ن نتركهم وما يدينون و ل ا ب م ع ن ا ه بل هو م خ ا ل ف ل ل ك ت ا ب و ا ل س ن ة ا ل ص ح ي ح ة ا ل ا م ر ا ت ب ب ل ا غ ا ل شريع ة و ج ه ا د من ل م ي س ت ج ب لها و ب ا ل ل ه ا ل ت و ف ي ق وصاله ل ى ل على نبينا محمد و آ ل ي ه وصحبه هي وسلم سؤال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تنم إ ل ا أ ن ت أ ت ي أ ش ي ا ء وهي ا ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن كله ب التصدق ب أ ر ب ع ة آ ل ا ف درهم ج ز ي ا ر ة ا ل ك ع ب ة د حفظ مكانك في ا ل ج ن ة ه ارضاء الخصوم فقال علي كرم الله وجهه وكيف ذلك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ا تعلم أ ن ك إ ذ ا ق ر أ ت قل هو الله أ ح د ثلاث مرات فقد ق ر أ ت ا ل ق ر آ ن كله و إ ذ ا ق ر أ ت ا ل ف ا ت ح ة أ ر ب ع مرات فقد تصدقت ب أ ر ب ع ة آ ل ا ف درهم و إ ذ ا قلت لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات فقد زرت ا ل ك ع ب ة و إ ذ ا قلت لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله العلي العظيم عشر مرات فقد حفظت مكانك في ا ل ج ن ة و إ ذ ا قلت أ س ت غ ف ر الله العظيم الذي لا إ ل ه إ ل ا هو الحي القيوم و أ ت و ب إ ل ي ه فقد أ ر ض ي ت الخصوم ف ض ي ل ة الشيخ الرجاء من فضيلتكم توضيح سند هذا الحديث وهل هو حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد هذا الحديث لا أ ص ل له بل هو من الموضوعات من كذبي بعض الشيعة كما نبه وبالله نبينا وصحبه الشيعة على على كما ائمة الحديث وبالله التوفيق الله ذلك وصلى وآله محمد و سؤال ل م س كتب احد الكتاب في احدى الجرائد ا ل ي و م ي ة في د و ل ة الامارات ا ل ع ر ب ي ة ا ل م ت ح د ة مقالا ذكر فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال العقد شريعة المتعاقدين الا عقدا حلالا او احل شريعة حرم حراما و ن ظ ر المسلمون ح ف و هو ظ عندي ا ل م عند شروطهم إ ل ا شرطا الى آ خ ر الحديث أ و المؤمنون عند شروطهم كما في الروايه ة الأخرى أخذت أبحث عن ذ ا ا ل ح د ي في ث كتب ا ل التي تحت يدي فلم ح تحت د يدي أجده ي ث أ ر ج و من سماحتكم م إفادتنا عن د ى صحة هذا الحديث بالنص الذي ذكره الكاتب. جواب الحمد لله وحده والصلاة وصحبه الحديث الحمد وحده هذا ذكره لله رسوله وآله الذي الكاتب جواب والسلام على وبعد ما نسب إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العقد ش ر ي ع ة المتعاقدين لا نعلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ و إ ن م ا هو مما فهمه بعض المتعلمين من نصوص ا ل ش ر ي ع ة كقوله تعالى أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا ت أ ك ل و ا أ م و ا ل ك م بينكم بالباطل الا أ ن تكون تجاره عن تراض منكم وقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أ و فعبر و ا ا ب ل ق و د الآية ف ع عن فهمه من عند نفسه بالعباره المذكوره ة و ب ا ل ل التوفيق الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أسأل عن درجة هذا الحديث يأتي زمان على الناس وصلى على وآله وسلم أسأل على وقبلتهم يأتي متاعهم وصحبه همومهم بطونهم وشربهم نساؤهم عن محمد درجة ودنانيرهم ي أ و ل ئ ك شر الخلق لا خلق لهم أو وسلم كما قال صلى الله صلى عليه、وسلم. جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد لا نعلم أن ما ذكرته حديث. وذلك بعد المراجعة والتتبع في الكتب المؤلفة في هذا الشأن والأظهر أنه موضوع. سؤال ما هذا أيضا أن أنه بعد موضوع ذكرته حديث في في وجدت حديثا بهذا النص في جزء من م ج ل ة فهل ورد حديث بهذا النص وهو حديث قدسي عن الله تبارك وتعالى إ ن ن ي والجن و ا ل إ ن س في نبا عظيم أ خ ل ق ويعبد غيري و أ ر ز ق ويشكر سواي جواب ذكر في كتاب الاتحافات ا ل س ن ي ة عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى إنني إ والجن ن و ا ل سؤال في التوفيق عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري نبينا نبأ وبالله وصحبه أخلق وأرزق على محمد وسلم وصلى الله على نبينا محمد وآله س ما قولكم في حب الوطن من ا ل إ ي م ا ن و ا ل ن ظ ا ف ة من ا ل إ ي م ا ن والتدبير نصف ا ل م ع ي ش ة أو الاقتصاد نصف المعيشة نصف هل هذه أ ح ا د ي ث ص ح ي ح ة أ م حكم فقط جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد ما ذكرته من الجمل ليست ب أ ح ا د ي ث عن النبي صلى الله عليه وسلم و إ ن م ا هي كلمات جرت على ألسنة ا ل ن ا س و ب ا ل ل ه الناس ت و وصلى ف ي ق الله على ب ي ن محمد وآله وصحبه وآله و ل سؤال لا تجعلوا م طعامكم ماء وماء آخر نحكم ب الحديثان ظ ا والله ه ر ينسبان إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العلم أ ن ه بحث عنهما في مراجع من كتب ا ل س ي ر ة و ا ل س ن ة أ ي السائل أ و المستفتي فلم يعثر عليهما أ ف ي د و ن ا بصحتهما أ و نفيهما جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وضع أولا الحمد لله على حديث لا تجعلوا آ خ ر طعامكم ماء لم نطلع عليه بعد البحث في مضانه والظاهر أ ن ه موضوع ثانيا حديث الأحاديث بالظاهر والله يتولى الصرائر جاء في كشف الخفاء ومزيل الإلباس لما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس بهذا اللفظ أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى الصرائر وقد جزم العراقي بأنه لا نحكم من ألسنة أن بأنه يتولى في ومزيل يتولى المزي وغيره أحكم وقد كشف وكذا أمرت جزم بهذا على أصل له اللفظ ولكن معناه ورد في ع د ة احاديث ويمكنك الرجوع الى كشف الخفاء لمزيد الايضاح وحديث ام س ل م ة المشهور المخرج في الصحيحين يدل على هذا المعنى سؤال علموا ابناءكم ا ل س ب ا ح ة وركوب الخيل هل هذا حديث او ق و ل ة لاحد ا ل ص ح ا ب ة جواب الحديث بهذا اللفظ لن نطلع عليه ولكن لبعضه شواهد تدل على أ ن له أ ص ل ا كما في كشف الخفاء للعجلوني والجامع الصغير للسيوطي وبالله التوفيق وصلى وآله وصحبه وسلم رسول وسلم فتطهروا نتوضع وضوءنا الجواب نبينا بعدما بإيضاح الله سؤال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صافحتم النصارى أيدينا نصافحهم للصلاة على صلى عليه فهل نغسل نرل محمد أم وإقناع من لأننا نعيش وسط الكفار ولا قوة إلا من لأننا نعيش سماحتكم الكفار بالله العلي العظيم جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد هذا الحديث غير صحيح جاء في كتاب الفوائد ا ل م ج م و ع ة حديث من صافح يهوديا أ و نصرانيا ف ل ي ت و ض أ وليغسل يده رواه ابن عدي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعه وقال لا يصح وفي إ سؤال عن صحه الحديث ا ل آ ت ي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من تهاون في ا ل ص ل ا ة عاقبه الله ب خ م س ة عشر ع ق و ب ة منها س ت ة في الدنيا و ث ل ا ث وثلاثة عند الموت و ث ل ا ث ة في القبر و ث ل ا ث ة عند خروجه من القبر أ م ا ا ل س ت ة التي تصيبه في الدنيا فهي ك ا ل آ ت ي واحد ينزع الله ا ل ب ر ك ة من عمره اثنان يمسح الله اسم الصالحين من وجهه ث ل ا ث ة كل عمل لا يؤجر من الله أ ر ب ع ة لا يرفع له دعاء إ ل ى السماء خ م س ة تمقته الخلائق في الدنيا س ت ة ليس له حظ في دعاء الصالحين أ م ا ا ل ث ل ا ث ة التي تصيبه عند الموت واحد أنه يموت ذليلا إثنان، أنه يموت جائع. ثلاثة، أنه جائعا أنه ي م ولو ت عطشانا و سكي مياه بحار الدنيا ما روي من عطشه أ م ا ا ل ث ل ا ث ة التي تصيبه في قبره فهي واحد، يضيق الله عليه قبره ويعصره حتى تختلف ظ ل و ع ه يوقد الله عليه في قبره نارا في جنبها ي ص ل ط الله عليه ف ع ب ا ن ا يسمى بالشجاع ا ل أ ق ر ع ل صلاة الصبح من الصبح إلى الظهر ى ترك من وعلى ض ي ة صلاة العصر الظهر الظهر إلى من و ه ك كلما ذ ا ضربه ي ع و ص في ا ل أ ر ض سبعين ذراعا أ م ا ا ل ث ل ا ث ة التي تصيبه يوم القيامه ة ف ي يصلت الله عليه يسحبه إلى على ينظر الله تعالى إليه بعين واحد بوجهه وقت الحساب فيقع لحم وجهه. ثلاثة يحاسبه الله نار اثنان الله تعالى الغضب الحساب إلى على جهنم من جمر فهي ي ق ع لحم و ج ه ثلاثة ح حسابا ا الله شديدا ما س ب ه عليه وجل عز مؤيد من ويامر الله به إ ل ى النار وبئس القرار جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. هذا الحديث باطل قال الحافظ ابن اللسان هو من تركيب محمد بن علي بن العباس البغدادي العطار أبا بكر بن زياد النيسبوري الربيع الشافعي مالك صالح الله لله على رسوله وآله علي وحده وصحبه حجر محمد من زعم سمي وبعد هو أخذه هريرة عنه رفعه عن عن عن عن عن عن تركيب بكر رضي بن بن بن أبي أبي في أن من م تهاون بصلاته عاقبه الله ب خ س ة عشر خصلة ا ل ح أحاديث محمد وصحبه د ي الطرقية وهكذا قال الذهبي في الميزان وبالله التوفيق الله على نبينا ث وهو وهكذا وبالله وصلى وآله و ظاهر الله البطلان قال على من سال ل م س ؤ سأل علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا سلنا ربك مما خلقك ف س أ ل الله ربه قائلا ربي مما خلقتني فقال الله تبارك وتعالى خلقتك من نور وجهي و إ ن ي قسمت نور وجهي إ ل ى ث ل ا ث ة أ ق س ا م قسم خلقتك منه وقسم خلقت منه أ ز و ا ج ك وقسم خلقت منه من يحبك من أ م ت ك نرجو بيان ص ح ة هذا الحديث جواب الحمد لله وحده والصلاه والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد هذا الحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أ ص ل له في كتب الحديث ا ل م ع ت ب ر ة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه و نبينا الله على محمد سؤال ل م س قد ورد حديث في صحيح الجامعه الصغير ة الصفحة الثانية أربعة وثمانمائة وسبعة خمسة للسيوطي تحقيق محمد الدين الألباني المجلد السادس الصفحة الثانية والتسعين بعد المائتين ورقم الحديث هو آلاف وثلاثين تقسيم تقسيم عباس تحقيق اثنين ورقم هو ورمز محمد بالصحة بعد ناصر عن ابن عشر له بالصحة أ ر ج و إ ب د ا ء ر أ ي ك م فيه سندا و ن ت ن ا ثم على فرض صحته هل هو موافق ل ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة الصحيحه ة لأن أ عندما ق ر ت لا زال ألفاظه كذلك أولا في تخصيص العباس به وكل الروايات في هذا المعنى عن العباس قوله أوله ثالثا كل معناه هذا ثانيا في نفسي وفي في في في في شيء تخصيص وصغيره وكبيره من عن وعمده يوم به وآخره وخطأه مرة ف إ ن لم تستطع ففي كل جمعه ة أو ش ر أو أو عمرك أو أو و سنة في ج او ب الحمد لله ح د ه والصلاة والسلام على ر س و وآله وصحبه وبعد ل ه ه ذ او الحديث لا ثابت بل يساب ثابت ه منكر وذكره بعض أهل العلم في الموضوعات ولا نعلم ما يدل على ما تضمنه من وذكره كتاب ولا أو أهل بعض على يدل في سنه ة و و او ل ل ح د ي ث ا م ش ه ر بحديث صلاة التسبيح وبالله صلاة ت و في ق صلى الله ع ل ى نبينا م ح وصحبه م د وآله وسلم سمعت من بعض الناس يقول حديثا قدسيا عبارته أطاني تكون عبد ا أ ط ن يقول تكون ربانيا عبدا ي للشيء كن فيكون هل هذا حديث قدسي صحيح أ م غير صحيح جواب الحمد لله وحدة والصلاة والسلام هذا الحديث السنة ومعناه لذا لله على رسوله وآله وصحبه وبعد هذا لم نعفر عليه في شيء من كتب السنة يدل على وحده وصحبه من موضوع وبعد أنه أنه نعفر كتب في شيء ينزل العبد المخلوق الضعيف م ن ز ل ة الخالق القوي سبحانه أ و يجعله شريكا له تعالى عن أ ن يكون له شريك في ملكه واعتقاده شرك وكفر ل أ ن الله سبحانه هو الذي يقول للشيء كن فيكون كما في قوله عز وجل إ ن م ا أ م ر ه إ ذ ا أ ر ا د شيئا أ ن يقول له كن فيكون وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم نبينا الله على محمد سؤال قد عثرت في حديث قدسي في كتاب منهاج الصالحين من أ ح ا د ي ث و س ن ة خاتم ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين لمؤلفه عز الدين بليغ ونصه ق القدسية د وجدته الأحاديث و في باب ك ا ل آ ت ي أ و ح ى الله إ ل ى داوود د ع ع ز ت ي ما من ب يعتصم بي د وعزتي ن ونصه خلقي كالآتي الله إلى أوحى داود و ما من عبد يعتصم بي دون خلقي أعرف ذلك من نيته فتكيده السماوات و ا ل أ ر ض بمن فيها إ ل ا جعلت له من بين ذلك مخرجا وما من عبد يعتصم بمخلوق دوني أ ع ر ف ذلك من نيته إ ل ا قطعت أ س ب ا ب السماء بين يديه و أ س خ ت الهوى تحت قدميه وما من عبد يطيعني إ ل ا و أ ن ا معطيه قبل أ ن ي س أ ل ن ي ومستجيب له قبل أ ن يدعوني وغافر له قبل أ ن يستغفرني رواه تمام وابن عساكر والديلمي عن عبد الرحمن بن كعب عن أ ب ي ه وعلى حسب ما جاء في م ق د م ة هذا الكتاب من كلام المؤلف أ ن ه لا يروي ا ل أ ح ا د ي ث المتناقضه ويستبعد الاحاديث الضعيفه ة او ل و ع ل ب الموضوعه ح د ي ث لهذا الحديث وهل نقوله لا الصالحين وهل هذا منهاج نأخذ وما كتاب نود أن نعرف نستطيع أن نستطيع أن أو درجة رأيكم في ب و ر أ ي ك م في كتاب س ل س ل ة ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ض ع ي ف ة والموضوعه للألباني ل ل أفيدون أفادكم ا جواب ا للالباني ح م د ل ه وحده و ص ص ل والسلام على رسوله وآله ا ة و ح ه وبعد و ج ب الحديث الذي ذكرت موضوع كما ذكر الشيخ محمد ذكرت ذكر موضوع ا ا ص ر ل د ن الألباني لأن سنده ممن السفر الأحاديث في يوسف يضع وهو ومن ذلك يتبين أ ن كتاب منهاج الصالحين فيه ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ح ي ح ة وغير ا ل ص ح ي ح ة فلا ينبغي الاعتماد عليه أما كتاب سلسلة الأحاديث أو والموضوع فمؤلفه والحكم محمد وسلم كتاب الضعيفة واسع للطلاع في الحديث قوي في نقدها عليها بالصحة أو الضعف وقد يغطئ. وبالله التوفيق الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال حديثا وصحبه سلسلة وصلى على وآله يقول وقد في قوي في يغطئ من أ ب ك ى كفيفا لم أ ش ف ع له جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله واله آ ل ل ه وصحبه وبعد أ ص ل فيما نعلم وصحبه ب ا التوفيق ل ل ه و ل الله على ى نبينا م م د وآله و ص ح وبعد س سؤال ل لقد قرأت في مجلة قافلة الزيت م عددها قرأت في في ر ق م ا أربعة واربعمائة وألف ي وفي ت ت ح والحارث عنوان بني و ي سعد ث ق و ب ن م ا ل ك تلك حيث في وفي قرأت المقالة ل ا ص ف ح ة ا ل ث ا م ن ة والعشرين من المجله ة محكمة وعلى لسان الشيخ الحارثي مالك زايد ابن أحمد ابن محمد قاضي محكمة بني ن قاضي أحمد محمد أ عندما وفدت القبائل على النبي صلى الله عليه النبي كان من بينهم وفدت وفود وفد بالحارث وهم الأزد وسلم وهم يرأسهم القبائل الله بالحارث الأزد صلى قال سويد بن ح ا ر ث ة فلما كانوا بين يدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال ما القول قال رئيسهم سويد مؤمنون قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن لكل قول ح ق ي ق ة فما ح ق ي ق ة إ ي م ا ن ك م قال سويد خمس ع ش ر ة خ ص ل ة عشر منها أ م ر ت ن ا رسلك أ ن نؤمن بها يعني أ ر ك ا ن ا ل إ ي م ا ن و أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م وخمس تخلقنا بها في جاهليتنا فنحن عليها إ ل ا أ ن تكره منها شيئا فقال صلى الله عليه وسلم ما الخمس قال سعيد الثبات في م و ط ن اللقاء وترك الشماته ب ا ل أ ع د ا ء والصبر على البلاء والرضا بمر القضاء والشكر عند الرخاء قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يا أزيدكم عندي بعشرين لها وأنا من خمس وأنا خمسة فتعودون من فتعودون لا تجمعوا ما لا ت أ ك ل و ن ولا تبنوا ما لا تسكنون ولا تتنافسوا في شيء أ ن ت م عنه غدا ر ا ح ل و ن واتقوا الله الذي إ ل ي ه ترجعون وارغبوا فيما عليه تقدمون وفيه تخلدون وعندما ذهب القوم قال النبي صلى الله عليه وسلم فقهاء حكماء كادوا من فقههم أ ن يكونوا أ ن ب ي ا ء وبرفق ط ل ب هذا ص و ر ة من ا ل م ج ل ة ا ل م ذ ك و ر ة أ ط ل ب من فضيلتكم إ ف ا د ت ي عن مدى ص ح ة ما ذكر بعاليه وهل أ ن ه حديث صدر عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كما هو منصوص ومكتوب بذلك ولكم مني جزيل الشكر و أ ن يكتب الله لكم ا ل أ ج ر والثواب والتوفيق والسداد د الحمد لله وحده جواب والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه و ب لله على ع ما جاء في ا ل ق ص ة التي في سؤالك من ا ل م ح ا د ث ة التي دارت بين سويد رئيس الوفد وبين النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الوفد فقه حكماء كادوا من فقههم أ ن يكونوا أ ن ب ي ا ء ذكرها ابن كثير في حديثه عن قدوم ا ل أ ز د على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجزء الخامس في ا ل ص ف ح ة ا ل س ا د س ة بعد ا ل م ئ ة من ك ت ا ب البداية د وذكر ص ر ه ا ابن حجر ج ر في ت م ة سويد الأزدي في كتاب البدايه إ ص ا ة و م ر سندها ابن على علقمة ز الأزدي ي سويد ي د ابن ب عن أ عن وعلقمة علقمة ابن لسان النزان جده مجهول يحتج حجر سويد الأزدي به ذكره في فلا لما قال علقمة ابن ابن يزيد ابن سؤال عن و عن هو وأتى وعلى وبالله التوفيق وصلى وآله وصحبه وسلم ي أبيه يعرف يحتج غير صحيح نبينا د جده محمد عن عن على منكر بخبر به فالخبر هذا الله لا فلا س روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال لما خلق الله تعالى جبرائيل عليه السلام على أ ح س ن ص و ر ة وجعل له س ت م ا ئ ة جناح طول كل جناح ما بين المشرق والمغرب نظر إ ل ى نفسه فقال أ ي جبريل إ ل ه ي هل خلقت أ ح س ن ص و ر ة مني فقال الله تعالى لا فقام جبرائيل وصلى ركعتين شكرا لله تعالى فقام في كل ر ك ع ة عشرين أ ل ف س ن ة لنتابع السؤال المطول